وَما لكُم لا تُقااتِلُونَ فيِي سَبيل لللهِ وَْمُستَّ فينَ مِنَ الرّجَالِ وَِّسَاءِ وَللُِذان الَّينَ يَقولُون وَماَالَكُم لا ت قاتلونَ في سَبيل الل وَمُستَب فينَ منِ الرّجالِ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَجَعَلَ لَنَا الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ وَاجْعَلْنَا مِلَّةَكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْنَا مِلَّةَكَ نَصِيرًا وَاجْعَلْنَا مِلَّةَكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْنَا مِلَّةَكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ آمنوا قاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا ان الشيطان كان ضعيفا الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه الم تر الى الذين قيل لهم كفوا اليله ولا وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية فلما كتب عليه التتام إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية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 قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا والاخره خير لمن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 بالله قُلْ قُلْ لَهُ إِنَّ اللَّهَ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ القوم لا ما اصابك من حسنه فمن الله ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك وما اصابك من سيئه لِنَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى, بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا